الذي ليس عند صاحبه حجة يقتنع بها في نفسه فضلا عن أن يستطيع أن يقنع بها غيره فالحجة هنا هي الحجة القاطعه البينة أن يأتي بحجه على الكفر الذي نسميه نحن أما إذا كان جاء بحجة هو مقتنع بها فلا يجوز الخروج عليه لأنه خالف معهودنا وخالف معلوماتنا وبهذا نعلق إذن المأمون العباسي حيث خرج على العالم الإسلامي في خلافته بقوله بأن القرآن مخلوق فهم ما خرجوا عليهم افتح الـ خلي نام ذيك افتح فنجد العالم الإسلامي يومئذ فيه العلماء الفطاحل من المحدثين والبقهاء والائمه ما خرجوا عليهم وهم كانوا بلا شك يعني أقوى مننا اليوم في الخروج عليهم لكنهم لما كانوا يتبنون هذا الحكم وهو أنه لا يجوز للمسلمين أن يخرجوا على حكامهم وأمرائهم إذ إلا إذا رأوا منهم كفر بواحا ما رأوا منه الكفر البواح لأن الكفر البواح يمكن أن نفهمه بما يعبر عنه بعض العلماء في بعض المناسبات بما كان معلومة من الدين بالضرورة يعني حكم يشترك في معرفته الخاصة والعامه العالم والجاهل فإذا أعلن الحاكم يوم ما امر أمر مغطوء يحريمه مثلا من الدين بالضرورة حينئذ وعندما تسقط البيعة التي بويع بها لأنه ارتكب كفرا بواح صريحاً أما مشاركة خلط القرآن صحيح أنها خطأ بلا شك لكن وين الدليل علماء السلف صحابي الأولون ما تكلموا في هذه القضيه لكن لما خرجت المعتزلة بهذه العقيده الباطل المحارف طبعا عن الادله الشرعيه وقالوا انه كلام الله مخلوق اضطر علماء السنه وبخاصة منهم علماء الحديث ان يقابلوا هذا القول بنقيضه واصحاب وان يقول كلام الله صفة من صفاته ولا يعقل ان يكون مخلوقا لكن هذا اشبه شيء بما يسمى بأعلم الكلام وأن نقول عبارة أخرى أشبه شيء بالفلسفة من يفهم ان هذه الصفة وصفة تبع للذات والذات قديمه فهلزا منه أن الكلام اذا ما هو مخلوق لأن هذا صفة للخالق وهذه أمور اجتيادي استنباطية وليست كل أمور اجتيادي استنباطية باطلة ولا هي كلها صواب لكن يختلف الأمر منصوص عليه وبما هو بطريق الاشتهاد والسنداث لذلك نجد بعلماء يومئذ ما قبلوا بلالة المهد بالخروج عليهم لأنه صحيح جاء بأمر منكر لكن ما جاء كفرا بواحد ولذلك لقوا ما لقوا من التعذيب والسجن وربما الموت والقتل وما خرجوا عليهم وهنا الآن نحن بعد أن تبين لنا ما هو الكفر البواح وضربنا بعض الأمثلة ما فائدة فهم هذا الحديث في هذا العصر حيث لا بيع حيث لا بيع أنا أعتقد أن الذين يثيرون هذه هذا السؤال وامثاله هم من الجماعة الخوارج المحدثين، هم يحملون الفكر الجديد الذي تبنته جماعة سموا بحق أو بباطن بجماعة الكفر والهجرة نعم؟ تكفير الهجرة هؤلاء يريدون أن تكمة الكلام في الشريط التالي من كثير من الحكام المسلمين إذن يجوز الخروج عليهم نحن من كلهم في الأصل أنتم ما بايعتوا المسألة أهوى مما يتفورون لكنه أخضر مما يزعمون يعني من ذاوية هي أهوى ومن ذاوية أخضر في الأصل ليس هناك إمام بوي لحتى نسحب البيعة وقد رأينا إيش الكفر البواه.